كل هذه أَدْعُو ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين كل الصلاه والسلام على رسول وعلى اا يوسيقولي مو فحل اني حلم شكله على نهايه الرحله ان شاء الله عز وجل ننتهي اليوم ان شاء الله آه. كنا بدانا في المره السابقه بعد ننتهي من هو مقال جهور من هي ايه خمسة عشر فاحنا اخذنا منها المفهوم فيه فاخذنا المفهوم المطلق او مصدق كما سمعت واخذنا المفهوم فيه بشيط وهو ضرط الزمن وضرط المكان واخذنا ياسر الضوار واخذنا الحال والتمييز الحال والتمييز كان باقي مسائل يعني بسيطة جدا تجاوزنا عنها المرة الماضية فقال عن يعني من ذلك اكمل الفاكدة كان الأخي سؤال على معنى الخيالي لمية المعيشة لما قمنا نفسر الأول وبعدين هي كنا تقوم في الشروط الحال ان تكون منصوب تقومنا فيها كم شرط قلنا يبغي في الحال أن تكون نفرة وأن يكون صاحبها معرفة وأنك تتقدم على صاحبها أن تكون فضلة وتأتي بعد تمام الكلام, الكلام. بعد تمام الكلام قلنا إلي الحال أعرفها الشيح لطول اسمه المنصوب الفضلة يعني بعد تمام الكلام وتكرها في التعريف في الحال وأستطع في التنييذ وعن زودناه في المخلص هو بمن بغم من الهيئات من الهيئات وقلنا إنه هو صحيح عن سؤال بكيف كيف جاء أولا جاء راكضا جاء راشيا كيف رأيتهم رأيتهم مسرورا رأيتهم ماموما رأيتهم ضاحكا متبسما إلى غير ذلك وقلنا إن شهود تعملها أن تكون ندرة وأن يكون صاحبها معرفة ذلك وأن لا بعد تمام الكلام وفي مسألة معدة منها هي أن أصلت الحال أن تجينا معنى استفاة الكلام ومعنى استفاة أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خضرانه وبعد قرر اشتغلت مسألة يجب فيها تقدم الحال مع نحن نقول إنه يجب أن تتأخذ ولكن قال وقد يجب وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام كما إذا كان الحال اسمه الثاني كما تقول لك كيف قدم علي هذه الجملة؟ سؤال صح كيف لي طارق؟ كيف؟ هي أصلا الأم في بلاد الحال إحنا هنا حتى صحيح جابة عن سؤال بإيه؟ بكيفة يعني كل الاحوال كيف يسال عنها بكيفة فهو السؤال نفسه زعرفت ذلك كيف قدم عليه قدم راتبا قدم مشيرا قدم مسرعا جاء متاخرا مثلا فكيف هذه تعرف كيف هذه تعرف حاله لكن ايه اسم استخدام والاستخدام حقه ان في خصال الجمله فيجب تقديم كيف رأيقول كما إذا كان الحال اسم استثناء نحو كيف قدم عليه فكيف اسم استثناء مبني على الفتح في محل نص حال من عليك يبقى دي الحالة يجب في فيها التقدم التقدم من حال على صاحبه وذكرنا أنها ينبغي أن تأتي من عرفة ينبغي أن يكون صاحب الحال معرفة و... ولا ياتي من نكره الا بالمستود لا ياتي الحال من نكره لا يكون صاحب الحال نكره الا اذا كان هناك مستود اساسا ان تاتي الحال من نكره وقلنا ان المستود هذا اما ان تتقدم حال على النكره فصح ان يكون صاحبها نكره وذكرنا قول الشعر لميله محشه طلعوه أصل الكلام لو موحش على الحال مش هينفع بعد الحال تبقى ايه الصفة لمية طالل لما تقدمت عشان يجوز ان يكون صاحب الحال نكرة ليه يعني ايه حال لمية موحشا طالل يقوله كأنه هو خلق خلق يعني ايه في ما كنت اعطلعت يعني خلق يعني خلق يعني ايه خلق الخل. الخل اللي هو الصغير والصاحب. كيف يكون الأطلال، اطلال المنازل المهدمة? كيف تبدو انهم بعيد كاماها صاحب وخل وخل وخل. تعرفون قصيمة ابن المعصوم ما تعرفون قصيمة المعصوم معصود? نغمة في عشرة الاخوان. ازاي عدد? ليه اخوان ويعني فاضل اهالي اتشرفت بحضرتكم ومعرفش طبيعه قصيدة, قصيدة هي من اجمل واجود ما اولف في تاريخ العربيه في هذا الباب اللي هو باب ايه حقوق الخوه وآداب الصحبه وكيف ينبغي ان يتعامل اولا كيف ينبغي بالاسلام ان يختار صاحبه وما هو تعريف الصاحب ايه الصديق ده فيبدأ في القصيدة بالإنكار يعني كل ما هو شيء اللي تفوق وليها على فوق ومجبات تفوق طاقة البشر بل ليه مش حقس مساحة الدنيا جاباً الهول والعبطاء والخيل الوافي تبقى الثلاث مستحيلات <تصفيق> عارفيني المثال ده من رابع المستحيلات تبقى هما ايه تلاتة؟ الهول والعبطاء والخيل الوافي فهولا في القصيدة وهم عزل في الوراء إن عنا فطر دوعار من احمر النابوتي او من حلال النابوتي يعني بس تطور في اجيل القصيدة وانا بيت قولت لانا ايش انا عموتي <تصفيق> اه قول وما تم تبون الخلدة الا لسد الخلدة ففي دور العربية الخلدة غير الخلدة غير خلدة وفيه قصيدة مشهورة جيدة باسمها الموثلة خطر القصيدة دي واحد من, من العتويلة يعني الأصطناعي اللغة ألف قصيدة جمع فيها كلمات في اللغة العربية كلها نفس الكلمة في الحرف الأول مرة مضموم ومرة مفتوح ومرة مكسور كل واحدة فيها معنى شكل وبعدين يصوغ بيت في كل كلمة صاغ بيتين البيت الأول يمثل فيه بالحركات الثلاث الكلمة وهي المضمومه أولها مفتوح اولها مكسور اوله والبيت الثاني يأتي فيه من فديه ديه ديه يعني فيه المعاني الياسف فدي دينا دي اللي هو يعني واحد يعمل كده ده تنقل مثلث قطره ق ط قصيدة با جميلة جدا يعني فدي برضه من دين من روائع اللغه العربيه والفروق الشائعه بينهم يبقى العجائب يعني اللغة الإنجليزية واللغة الرومية سواء اللغات عجائب فش على اسمها تشكيل قصدي ده, ده مش موجود ففهو مسلس قدم هذا بيقول إننا كمثال سريع يعني يقول ان موعي غمره وليس عندي غمرو فقولت هذا غمر أعط عبد عبد يعني <تصفيق> يقول ان موعي غمره وليس عندي غمرو فقلت يا ذا الغمر أعرف عن التعطبين بالفتح ماء ومسنكبا ماء مهمور كانت المويلة دي فانغمرة آآ إن دموعي غمضة دموعي نستة قال بالفتح ماء ومسنكبا والكسر حق ومسنكبا الحقب اللي نستول في القلب اسمه إيه؟ الغمر لان دموعي تغمر وليس عذلي تغمره فقلت يا هذا الامر يعني يا هذا الغم اعد عن تعتوني بالفتح هنا مكتوبه والكسر حق دم سكتوا والضم شخص هذا ضر شيء مهم جدا اللي هو الامر شخص يعني ايه مغموم يعني فكر الناس في غلطه وهو خبرة وهكذا يمضي صاحب الايه القصد المهم ان خلال هذه تلات احدى جموع كلمه جبل فجبل وجبال خل بين معناها الجبل الخل هو الجبل فان بميه المعيشه طالبه يلوح كانه خلل فالخلل المفرطه خلل الخل هو الجبل وزنا ومعلم. ويجمع على خلاف زي جبال ويجمع على خلاف. فلمانة المحيشة طالله يلوح من بعيد كأنه جبالي. يعني منازل مهدمة لعليف القبيله تبدو من بعيد من كثرة ما هي معهورة وغير مسكومة ومحيشة تبدو ربعناها جبال مغفرة. البيت الثاني إنه أن يأخذ مساوقات مسوق... تتأتي نترة هو أن تتقدم مساوقات معذرة أنت... أن يأتي صاحب في حال نترة أن يكون أن تتقدم الحال على صاحبهم والمساوق الاخر أن تخصص هذه النترة فصح أن تأتي صاحبا لحال تس... تخصص اما بالغافة أو بمصر وذكرنا في تغسيد التخصيص بالتضافة في اربعة ايام سواء سواء انها بي حال يعني مستوية جاية من اربعة واربعة نكرة لما لدي يتسوق ان تأتي الحال من نكرة قد اشترقنا ان يكون صاحب الحال معرفة الذي يتسوق ان يأتي صاحب الحال نكرة انه مخصص بالتضاف في اربعة ايام ما اتي بي اربعة ما كان يصحب ان يأتي منها ومساور الأخير أنت خصفصة بن وصف فذكر بيتاً لمعف قادره نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ما في اليوم مشحونا والشاهد في هذا البيت هو قوله في فلك مشحونا حيث جاء صاحب الحال نكرة والذي ثمت هذا انه مصور في فلك ما يفرد يبقى ما هياش مجهولة خالص لا في حاجه برضو خدتها يعني لكن ولا انتباه مخصوص معروف عنها بعض الايه المعرفه اللي هو فلك ايه ماخذ يعني نشوفكم عبابا البيان. قديم وهذا البيت له بيت في جده ورغم ان الشيخ طه عبد الحميد شرح او علق على شرح العقيل ل2002 ورغم ان هذا البيت في الشرح الطه مذكور معه البيت الثاني وشيخ محمد وقع انا عبد الحميد شرح شرح ابن عطيب فيه بن في فيه ملك مالك إلا انه من قصد الشيخ انه لما اتى بهذا المثال لم يأتي بالبيت الثاني فلما تروح تقرأ البيت الثاني تجاي الشيخ بيقوله اتنظر لأن الديكة لما اقاررهم وبالتالي لو سمعت البيت الثاني ثاني هذائل البيتين بيقول لي ايه بيقول نجيت يا ربي روحاً له في فلك ما في اليوم مشهونة وعاش يدعو بآيات مبينة في قرنه ألف غير خمسينة وعاش يدعو بآيات مبينة في قرنه ألف عام غير خمسينة ليه شيخ ما جابش البيت التالي لماذا آفض الشارع أن يأتي بيت واحد من هذا المثال فيه نتشاهد نحو بيحنا عاودينا وقصر عن رد بيت الثاني ده تخذوه <تصفيق> إيرا لكم نجينا يا ربي نوحا واستجبت العب في فلك ماخر في اليوم مشكونا وعاش يدعو بآيات مبينة في قنبه ألف عام غير خمسين ذا الثاني الذي حدث عن الشيخ معكتين عبد الحديد الشيخ فيما يبدو الله يعلم يعني أدرك أن الكتين انفيدوا عكس الحصن سيدنا نوح عايش الأول ألف سنة غير خمسين عاما يدعو قوما ثم أهلاك منهم والطفل. المفسرون قالوا انه عاش بعض الطوفان. بعضهم قال عاشر ستين سنة. بعضهم قال عشر مائة سنة. على اطمئن اقصى قوله في المسألة ثلاثمائة سنة. لانما يطارن الكلام في الهاتف الهاتف بهذا الترتيب انه عاكس الاحداث. فالمعنى مختلفة. بيقول انه هو ربنا متجمج. الفلت المقلب لاني مشهولة. وعاش يدعو بايات مبينه في قومه ألف عام غير خمسين ذلك لماذا حصل ابدو طفل وليس بعد الطفل في في البدين مع معناه مضحكه الشيخ عمر الله اثر ان ياتي البيت الاول طيب ثم تكلمنا عن باب التمييز قلنا في اول تشابه كبير جدا بين الحال والتمييز تبدا من التعريف والاسمه الفطرة المصروف ونجد نزود الصريح الصريحة لأن الحال يحتمل أن يكون صريحا وأن يكون مؤولا بالصريح قلنا من جاءك يستمع و هو تقدر و تبأول بحالة المثلة و جاءك صراعياً خاشياً آآ جاءت وحدهم أي منفرداً التمنيه في coach الحال this case um a التمييز فلا يكون My صريحا inetamane festivity من Quatsim El المنصوب week? من Waes backup marc كذلك Share fat weil you are F Вы Qualsec What about fiyuh Ass comes Fiyuh freyuk He isim Boy Remember We هنا D ass من التوائي التي أو المسك من الدوات أو المسك وده أول تأسير نقول ما إنه هو يقول تمييز ذات أو تمييز نسبات ذات يعني في كل مواعدة ذكرتك الجملة ولكن فيها فقط فيها وموته قلنا إنه هو تمييز نادة عشان نبسط المسألة التمييز التوائي اللي هو التمييز دي المعدودات يأتي مع المعدودات والمقادير والممزومات والمكاين إني أعيد 11 كوكباً، فكوكبتي إيه؟ يا صح، إجابة عن سؤال بماذا؟ إنتي رأيته أحد عشر كوكباً مستددت أول حاجة السنة حقولها كوكباً إيش؟ مع صحيح. أحد عشر ماذا؟ فإجابة عن سؤال بماذا؟ يعطيك التمييز إني رأيته أحد عشر كوكباً، لا تمييز إيه؟ التجدد بعد العدد، بعد المقادير، بعد الموزونات، والمكاين وغيرها اما تمييز النسبة ده فهو ما ياتي ايضاحا لصفات سبقه في جمله ولكن دي عادتا الجمله دي عندها الجمل في العربيه يا اما جمله وجمل وجمله فعليه الجمله الاسميه الخبر كده المركب عشان يفيد معنى صح كالله بره والايادي شاهدة. ذا الله منهم مع والايادي شهدت معنى نوسف ال, ال, ال الى الله عز وجل الله بره دي نسبه وخرط اخرى. ايت شهيده في نسبه اخرى نسبه الشهاده الى الايه معنى النيا طيب اسمها ايه نسبه كل جمله اسميه او فعليه معناها ان في جمله كلمه استخدمت الى كلمه اخرى يعني الوسبه دي قلنا اتفادت معنى هذه النسبه ربما في بعض الاحيان في بعض الجمل يكون فيها خفاء يعني معنى الجوع ده معنى التمييز بيه يعني ياتي بعد جمله من مبتدا وخبر او فعل وفاعل فيبين سبب نسبه الخبر ده للمبتدا او الفعل ده للفاعل يعني يبين معنى الكلام قبل ذلك التمييز في, في خفاء في المعنى وقلنا ان هذا النوع منه هو محول يعني اصل التمييز كان كلمه اخرى اعدنا ترتيب الجمله ومنها ما هو ليس محاولا وقلنا ان المحاول تغرق منه الشيخ لكان محاولا عن فاعل لو قلنا واشتعل رأسه شيبا اما نقول شيبا مش مفهوم يعني اشتعل الراس من خفاء يعني مش واضح كيف اشتعل الراس لما قال عسى وجل شيبا فهمنا ان الاشتعال ده ده كناية عن براد الراقص تريد انها مضيلة كالشمس فالشابس هو اللي يوضح معنى بسك الاشتعال الى بالراقص ويمكن اعاده تساقص الجملة ان تبقى واشتعى شيء رقصي او شيء في الكل في الجملة؟ فاعل، هذا ده جيز محول عنه فاعتفق شحنا ترقى أشحم زيدي. برضو محاول عن فرع. ثم النوع الثاني هو محاول عن النفرول كقول لي هزر جلد وفجرنا الارض ريونا. يمكن إعادة ترتيب الجمله فتصبح وفجرنا عيونا الارض. يبقى أنه محاول عن ايه؟ عن واحد محاول عن في قال منك مال قبل ما يقول ده في خفاء في الجمله انا اكثر منك اكثر منك مالك. لازم نقول فين ماشي التخوض لما قال مالك زار هذا الفقره جدا ما فلستش بما البهره من النسبه بين قولي انا اكثر منك مبتدا من وخبر ويمكن اعاده صيغه الجمله فنقول مالي اكثر منك مالك. اقصد مال هنا ايه مبتدأ. يبقى ده محول عن مبتدأ. يبقى محول عن فائل المفؤول عن مبتدأ. مقد ده يكون محولا معددا بعد احايف الامتلال. انتبقى الجناب ماءا. انتبقى المسجد رجالا. انتبقى المعتقد وابتدأ. وهكذا ده تغييز نسبة يفسر طعن الامتلال اللي ابدو. ولكن غير محاول عشيد. لا يمكن ابدا معادة السلام جملة. انتبقى المسجد آآ رجالا هتا نرتمه هو محول من شكل امتلع رجال المسجد المسجد مالاش معه صح? ما ده دي تنييز صغير يحول من المزال تنييز نستطيع. ثم تعينا نبدأ التنييز ونشرح نشور الله عز وجل عباد الاستثناء. كم ما ننتقل الاستثناء. وهو معناه اخراج فرق من اصل يعني كان عندي كلام قاله معنى وبعدين عاوز اخضرب من المعنى ده بعض الافراد انا بقول كنت جنب نجح الطلاب وبعدين النتيجة النتيجه مش طالعه 100% في شويه ما نراجعوش مع الاسف وانا عايز اقول شوية دول اقولهم ازاي اقول نجح الطلاب إلا قليلا. لا مش شوية <تصفيق> شوية ليه واحنا نتكلم ده شوية البلد. <تصفيق> نجح بطرداده إلا قليلة. ده اسمه ايه استثناء استثناء ده ليه ثلاث مركان ليه ثلاث مركان في الجولة الحاجة اللي واخده الحكم الاصلي جيد اللي هو الطلاب. ده اسمه ايه مستثنى منه ده أنا بخرج منهم شوية ما انطبقش عليهم الحب اللي هو النجاح ده اسمه ايه مستثنى منه وبعدين في الاه استثناء اللي هي امهم وراسهم هي الا ولكن في ذره وهنشوفه وبعدين في بقى القليل المستثنى من الكثير اسمه ايه انا قلت المستثنى يبقى في مستثنى منه وهو الكثير بالاستثناء قد تكون مخرطة مقوسنة أو فعل كما سمعت وفي القليل اللي هو خرج عن الحكم في القصيدة دي اركان ايه الاستثناء هنشوف بقى هو يقول ايه شيخ رحمه الله يقول له الاستثناء وحروف واسم الزامي ثمانية فيه في في ثمان أدوات استثناء باللغة العربية مش بس إيه طبعا الشيخ وحروف الاستثناء تعيي ان ادوات الاستثناء كلها زي انها كده حروف ولكن هذا لسه دواق. فلعب الشيخ كان يقصد التغريب. ان ظالمها حروف او لعله كان يقصد ان الام فيها وهي انها حرف والباقي يلحق بها. او لعله كان يقصد كلمات استثناء في العربية الثمانية. فلو قلنا ان الحروف هنا بدعنا الكلمات. يبقى اينا عاوين ان كلمة القصد لك اسم مفاعة وحرف وده يتيح في يأتي في التمالي مجاليين ان بعضهم يكون حروف بعضهم يكون اسماق وبعضهم يكون نفعاق طيب يقول وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواه وخلق وعدد وحاجات وخلق وعدد وحاجات اقول الاستبناء معناه في اللغة بمطلق الاخراج وهو استلاف نها الاخراج الا او احدى اخواتيها لشيء لو لم ذلك الاخراج لكان داخلين فيما قابل نجاح لو ان كان قليلا لكان كل الطلاب نجحوا وطبعاً لما لم ينجح عدد قليل مش انت هي اللي ما نجحتوش الراس هتتعقد عن مين هو من لم ده الكلام ينجح لكن أنا اقعد عن نتيجه الامتحان لو قلت نجح الطلاب خلاص كده في جميعك الماجهة. ان شاء الله في تجنب ان شاء الله عزيزة هنا ماجهون ان شاء الله. فلم قلت إلا قليلا خرقت شوية لولا اضافة إلا قليلا لكدل قليلا داخل في الحكم وهو النجاح. طيب. ومثاله طولك نجاح تناميزه إلا عامرا رمه. فقد دخلت لطولك إلا عن رمه أحد التناميز وهو عاجل. ولولا ذلك الإخراج لكان عالم داخلاً في جنة تدامير النشاكل كما تقوم ثم قصد الشيخ في الشرح هاي المدواكرة حروف واسمات وأفعال يقول منها ما هو حروف منها ما هو اسمات ومنها ما هو أفعال أو حروف كما سنظر في الأخلاف طيب ما يكون حرفاً دائماً هي النجاة الأولى وهي إلا حرف بدون خلاف بين المخال والنوع الثاني ما يكونوا اسم الثالثه وهو الاربعه اللي بعد ابنك اللي هي غل وسوه وسوء وثوابت الاربعه دول دائما ابدا اسماء واخر ثلاثه اللي هي خلع وعلا وحاشه يمكن انك تعتبرها حروف فتاخد حكم اعرابي ما بعدها ممكن تعتبرها افعال فالدبعثي هم التوقف مع راضي اخر? وبعدين في حالة كده معينة كنزمة انك لازم تعتبرها افعال. وهنشوف الثاني. اما الا حرف دائما غير وسوى وسوى وسوى, وسوى اسمانهم دائما خلق وعدد وخاشا انت هو بين ان تعطيرها حروفا او ان تعطيرها افعالها. الا ان تدخل في صيغه اضياع معين ينسبك ان بتاعتها ارتفاع هذا هو التكسير وبعدين بدات بناخذ المستثنى بجد عشان نشوف بقى اعرابه ايه المستثنى ايه وهو ما بعد الا في الجمله كيف يعرب طيب احنا ذكرنا في البدايه ان الاستثناء له ثلاثه اركان الكثير اسمه ايه مستثنى منه ثم الاداه ثم القاليم اللي هو المستثنى طيب لو التلات اركان طول موجودين في الجمله يبقى الاستثناء ده اسمه ايه استثناء تام تام يعني ايه يعني كان ينقص منه شيء يعني اركانه التلاته موجود طيب الاستثناء التام هذا اللي بتقال فيه في الجمله الكثير المستثنى منه. والاداه ثم القليل ان يستثنى بخلاف الامرين الموهنين اما ان يكون مثبتا يعني مقابوش حرف نفي ولا نهني ولا استثناء اللي هي شبه النفي فسمى الاستثناء موجب لو ذكر الثلاثة بقين في جمله مستثنى منه والاداه والمستثنى فاما ان يكون هذا الكلام موجبا غير ما فيه ويرب ان يكون منفيا واضح كده في اي خفاء في الموضوع يبقى اول نوع من الاستاذه هو الاستاذه حضر القوم الا زيد القوم هو المستثنى منه الكثير والا غير ذلك وزيد الفريق المستثنى يبقى ما كان مهود. يبقى ده استثناء تام. طب فعل حضرة ده. انا بمثبت ولا فيه? مثبت. يبقى اسمه ايه? استثناء تام موجة. استثناء تام موجة. وقد يقول استثناء التام هذا ما فيه. ممكن انا عاوز اقول العكس. كلهم اوش على زين. ما حضر القوم الا زيده او زايدة وهنشوف ليه لا اسم الاستثناء تام لان حقيقه ثلاثه موجوده منفلة. لأن أبيها ابيها مال تمثله اما الاستثناء التام اما ان يكون موجبا واما ان يكون منفيا وقد يحذف المستثنا منه هو الكثير من الجمله يكون اسم استثناء ناقص الاستثناء ناقص. يعني واحد من الركان الثلاثة مختفي. ولا يختفي إلا المستثنى منه. بالقلال ينفع اسفن من الجنة. ولا المستثنى ينفع يسفن من الجنة. إنه بقاش استثناء. طيب لو صغب المستثنى منه حذف من الكلام يبقى اسمه استثناء ناقص. ولا يكون إلا من فيه. ما تعرفش يكون جمله في العربية فيها استثناء نقص الا اذا كان منفيا ينفع تقول ما حضر الا زيد بس ما ينفعش تقول حضر الا زيد ده مش تحكيم عربي سليم يبقى الاستثناء التام قد يكون موجبها وقد يكون منفيا اما الاستثناء نقص الذي لم يذكر فيه المستثمر الكبير لا يكون الا من طيب طلب ما حضر ملاش؟ ملينة الموجب كوله استثناء تام موجب حضر القوم إلنا زائدان حضر القوم مذكور المستفنى منه تام حضر مثبت وليس من فيه موجب الاستثناء التام الموجب ليس يزال المستثنى الا حكم واحد ان يكون منصوبا بشده حضر القوم الا زيدا وما قلتش فيها اي احتمالات تانيه حضر القوم زي الا زيدا الاستثناء التام موجب ليس يزال المستثنى الا من واحد هو النصر على الاستثناء حضر القوم الا زيدا اذا ما نفيت هذا الاستثناء التام فصار الاستثناء التام من في اجازه بين وجهات اما انك تمشيه على نفس السياق بتاعتها من موجب فتنصبه على الاستثناء او لأكله ان انت تلحقه به اللي هو المستثنى منه في الدعوه على البدنيه فتقول لي ما حضر القوم الا زيده يبقى يجوز ان زيده يرفع ويجوز انه ينصف الحاقة ليبلس اثناء التام الموجب. بل التام الناقص. لما الاستثناء التام كان منفي. يجوز فيه النصب على الاستثناء ده الموجب. ويجوز فيه ان نلحق بالمستفنى منهم اعراها. لو كان مفروع. تبقى مفروع. لو كان مصرور. لو كان مجهور. مجهور. ما مررت بأحل إلا زي أو إلا زيدان. لانه تام منفي اما اجره على البدلية اما نصفه على الاستثناء. وما رأيت القومة ما رأيت القومة الا زيدان. هنا بقى هو منصوب في ذكات الخطين. لو لديت الجنة كده فهيكون هو منصوب. اما ان النصب ده عارف وفاهم ما يعملين. فهو أرصب هو, هو ينصبه عن البدريه او هو كده يجب أن على الاستثناء لان المستثنى منه منصوب فلا يمكن التمييز بين الاثنين ولكن إحنا عارفين ان الاستثناء التام الموجب ليس له إلا من على الاستثناء الاستثناء التام المنفي يجوز فيه من على الاستثناء والإتباع ده جالس وده جالس وفي القرآن يقوم عز وجل فشرب منه إلا قليل لم منهم فشرب منه إلا ده أي نوع في فيه أركان ده تام ولا ناقص اولا ما ينفعش ما بس طرف نظر العارف غير المستفنا منه ولا مش عارف لأن احنا قلنا الناقص لا يقوم إلا من فير وده وجب فشرب هو قليل عارف جل قليل ما شرب هل شرب يا مستر خلاص يبقى ده الاستثناء اكيد تام فين بقى الاستثناء الاستثناء اختلف المحاور استاذنا يا جماعه احسن هم وقالوا يا جماعه الفاعل للفعل الماضي تشيدوا اللي هو القول اللي هو كان في الجيش عفوا شاربوا هم شاربوا منه من النهر إلا قليلاً قادم آل. إلا الأداء وقليلاً هي المستفناء يبقى ده إلا الاستفناء كام موجب إيه اللي أول شيء يتنفس فيه؟ وجوة طفا المصر على الاستفناء وليل قال العز وجل تشاربوا منه يشارب إلا طليلاً منهم أما في قوله ولو ان كتبنا عين ان يحققوا انفسكم او يسكتوا من جاركم ما فعلوه الا قليل منه اختار الموضع عز وجل في هذا الموضع وهو استثناء طب ده منفي يعني ينفع يكون نقص و ينفع يكون تاب تا ايهما عايزين اركان الاستيلاء حتى يتطوع من طبع انها اركان الاستثناء ولو أدن كتابا عليها فانا قطبتنا من فوسا قطبتنا خروج ممين لياليكم لا فعلوه إلا قليل منهم تام ولا ناقص هو اللي يقول تام يقول لي وأركاني سيطناء فيه واللي يقول ناقص يقول لي وأركاني سيطناء فيه انت جاء قبت ما مرشد نزاك وبحكاتك أولى اللي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ده فده ما في ما فعلوه غير قليل منهم ده تام احسن فين اكامل الفعل والفعل المرتبط بتاعهؤلاء الجماعه لا انا عايز كلام نحوي كلام في التفسير يا شيخ قولي لي الحته دي هي المستثنى منها ايه بقى الحته دي اول اللي, اللي هي المستثنى منه احسن اللي هي ما هو هم آه. وبعدين اداه ايه و... واختار المولى عز وجل في هذه الايه مرفوعه على البدل ان يلحق قريب ب الجماعه اللي فاعل من الواو ولم تصح على الاستثناء وان كان جائزا في كلام العرب إن هو اما في الاستثناء التام المنفي <تصفيق> النصب على الاستثناء او الاتباع فاقطع نقول عدد قريب لو و الجماعه قالوا ما فعلوه الا قليل منهم اما في الايه الاولى منه استثناء تام. إلا تام موجب ليس فيه الا وجه واحد قال فشربوا منه الا قليلا منهم طيب لا خلاصة الكلام فقط اللي في الايه ولكن مستثنى الا استثناء تام موجب ليس فيه الا النص على الاستثناء تام منفي فيه الوجهان مصدر الاستثناء او الاخداع على البلديه الاستثناء ناقص لم يذكر فيه من الاستثناء منه ده كونه ايه بقى اخر حاجة. حسب مؤثره في الجمله كان الا دي مش موجود لما قلنا ما حضر الا زي الدن زي الاثنين مع الربيع شيل الا فاعل لما بعد الا الاستثناء النقص يوعى المستثنى بعد إلا حسب العوامل الداخلة عليه قبل إلا وكأن إلا مش موجودة. يعني عفدت معنى ولكن الماء أثرت إعراضها. عفدت معنى الاستثناء فقط ولكن الماء أثرت إعراضها. يبقى تاني الاستثناء تام موجب رقمه النص على الاستثناء. الاستثناء تام منفي بجوز في المصنوع على الاستثناء والكفاء على البدليه الاستثناء ناقص لم يذكر فيه المستثنى منه ولا يكون غير منفيا ويكون اعراب بحسب عوامل الداخلة على المستثنى منه قبل الا ويكون فيه معنى ان لا تاثر اعراب دي اول وام ادوات الاستثناء وهي الا ولا تكون هنا حرف ما فيها كده طيب الابواب اللي بعديها اللي هم رايح وسومه و اي دون بابا دول, دول بالانتيار اسماء لا هي حروف ولا هي افعال والانتيار ايه اسماء طيب معناه ان في الاستثناء زيها زي كده تمام ولكن لسبب حط حروف ان هي اسماء حكم المستثنى بعدها البضاف. حكم المستفنى بعدها ان هو مضاف جليل. يبقى ما بعد سوى مضاف اليه ثم بعد سوى وسوى, وسوى وغير كلهم مضاف جليل. غير مرحب حرور صح? ده مضاف اليه طيب هي بقى لأساني عشيه اسم شيء اسمي. يبقى كيف ديها موقع. انت عارض صح؟ <تصفيق> ايه؟ <تصفيق> المضاف ده يؤثر فينا بعده بس هو نفسه يتأثر بنا <تصفيق> طالع المضاف ده عايز حول من العرب موقع من العرب وكمان طيب <تصفيق> إيه؟ هذه الأدوات الاربعه إذا كانت أدوات استثناء دون شكل وخد دي ما حدولها لأخذ في الاخر. تعرض اعرض ما بعد الا على التفصيل السابق. تعرض ما بعد إلا على التفصيل السابق. يعني لو كان الكلام تام موجب أبوها النص على الاستثناء. كان الكلام تام منفيا جلزة فيها الوجبات. نصب على الاستثناء والاتباع على المبدليه وان كان الكلام قبلها ناقصا ولا يكون الا ماثيا تعرب حسب العوامل الداخلة عليها وان قام القوم غير زيد قام القوم غير زيب غير هنا تعرب ايه الاستثناء اللي اخيها منعه قام القوم تم تم اذا ما في الا واحد النصب على الاستثناء اذا غير مرئيس مرصوب على الاستثناء وعلامه نصبه من تحت غير مضاف وزيد مضاف اليه قام القوم غير زيد وانتهى تم المنفيه اتبعتها بما قولنا أو ما تقول ما يزورني احد الا الاخيره ما يزورني احد ما يزورني احد ما يزورني أحد مش عايز اقول تشكلها طيب حتى شكلها غيرهم ما يزورني احد غير الاخيره او غير انسان فيها المشاهد تام منفي يبقى غير اما ان تعرف منصوبة على السنة ما يزموني غير الاخيرة او ان تتبع لوذي الجماعة يزموني من افعال ما يزموني لا مش رو الجماعة يزموني بصف الفعل ما يزموني اعدد الفعل هنا ايه اعدد هنطرع بدلاً من الفاعد وهو أحد فنقول ما يظهرني غير الأخيار هو إذا كان الكلام ناقصاً منفياً كان لابد أن هي تاخد حكم ما طعها العرابي العادي ويكأن مش ابتثنا الكلام فتقول لا تتصل بغير الأخيار لا تصاحب غير الأخيار لا يدخل بيتك غير الأخيار تمام فاعل في الأخرة أما قلعة مفعول به وقول المجرور لا يدخل فيك غي الأخرة اسمه نقص ما يجوز المستثنى منهم ولا مصاحب غي غي الأخرة به ولا ولا تتصل أو لا تتصل رقيق شوية لا تتصل يبقى غي وسوى وسوى وسواء اسماء ما بعدها مفرقين وهي اسماء تاخذ يكون المستثنى بعد إلا إذا كان اسماء كان موجب ليس فيها من في النصر إذا كان تاماً منفيا فيها النصر والإتباع على الوددية وإذا كان قصراً ولا يكون إلا منفياً تعرف حسب إلتعها في الجملة ايا كان آخر اسماء أدوات اسماء وهو عادة خلى وعدا وحاشا خلق وعدا وحاشا طيب هذه الادوات الثلاثه اما انها تكون حروف واما انها تكون افعال اذا لم تسلق دمان, دمان لازم تكون افعال لازم تكون افعال تقول لي ما خلى حضر الحرم ما خلى زيتا لو حضر القوم مخالفه اما انك تخليها فعل تكون زيدا او حرف تكون زيدا ماشي تاني اما ان تكون هذه الادوات الثلاثه حروف واما ان تكون افعال الحريه والمرونه دي موجوده بشرط انها لا تقدم عليها ما لو تقدمت عليها ما لازم تكون افعال طيب النص ما بعدها لانما يكون منصوبا وانما يكون مجهورا. ابدأ يكون منصوب لو اعتبطتها في عمال. وقال لدعنيها منصوب على الاستثناء. وانا يكون مجهور لو اعتبطتها حروف. وساعتها كتجهور في البستاثنة. اذا كنت في الجندة قبلها ما كبير ليس لك انت المصر. لانها ينزل من تقول انت معك. محفظ. فرص. ما عارش محطوط خاص. ما هيكون حروف. طيب. ما استبقى لها دي اثنى همان مصدرية. وكذلك يدخل دليل على مفعالك. فخنها تنفع حروفك ومفعالك المشروط ان هي لا تتقدم عليها مان المصدرية. طيب ماذا جاء الشيخ دي كنا? قابل قومه خلق زك زيت هنا ان مصر الاعتبار خلق فعل ولكن فيها الجرع الاعتبار خلق حق. لكنهم تفاهم انقاموا ما خلق لازم زيت التواصل. زيت مش مضي. اللي يكيبها المصرية. اذا خلق وعدل وحجة اذا لم تستطقها مال مصرية فاما انك تعتبرها افعال فما بعدها منصوف او تعتبرها حروف فما بعدها مجروف. ان دخل عليها ماء المصدرية لم يصلح ايها تكون افعالا ويجب نصه ما بعدها على الاستثمان. قد نعدي سؤال ابن سبناء من الابواب الاستنى جدا جدا. عند من يكلم. والخموة ينسى سنيع. ولكن يعني لو حصل عليه بعض التدريجات يعني كيف في الكتاب؟ ما مهدو. كانش مهدو. تدريبات على الاستثناء ايه امثلة بسيطة يمدي اشياء صادر هاستثناء في التعريفات ومعكا عريفات ومعكام ومعكام امثلة شرح مقدمة لشكل المعتبين بل الاستثناء في باب عظيم الشيخ يعني هسهف واشرح شرح نظيفة فيه امثله كثيرة جدا شرح الشكل معتابين على المقدمة ابن اجرهم يعني البيان كده طيب انا الممنوع التالي هو اسمه لا النافيه للجنس في لا ايه لا نافيه للجنس في قال ابن جلال يعني أن لا تنصب ذاتها غير منتهي اذا ما شرط ان ولم تنتهى نحو لا رجل في الدار لا رجل في الدار طيب في قاعدة عامة في الضغة العربية وتقولون ايه؟ النكرة تفيد الأمور النكرة تفيد الأمور والنكرة ليه لم تفصص كمان بقيت يعني عموم الأمور اه يسموها ايه؟ اسم جمس طيب لما فيها للجمس عشان تسمى لما فيها للجمس هي ما اكتسبت هذه التسمين إلا من تخذها العالم النكرة لأن النكرة تفيد الأمور فقال لما انفي لكن كل أفراد هذه المنطقة يعطي الجنس كله لما لا رجل في الدار يبقى يقينا كل من في الدار نزال مش ولا واحد ولا واحد في الدار كلهم نزال تمام؟ لما لا رجل في الدار يعني قولنا وجود جنس الرجال في هذا الدار يعني في الوقت لا ممكن كنت رجال في أطباح ان شاء الله يبقى كنت كلها اسمها يجبنا غير للجنس فهمنا منها انها هي لا تدخل الا على نكرة عشان تعمل هذا العمل وتكون نافية للجنس لازم تدخل على النكرة في جنس هذا النكرة انه متصل بالخبر لا رجلا في الدار يعني لا يوجد جنس الرجال في الخبر في الدار. عملها هو عمل انه واخواتيه تنصب رسل ترفع الخطر ولكن هو آي في تعريف ايه؟ تنصب النقرات بغير تنوين تنصب النقرات بغير تنوين ده معنى ايه؟ ان هو نصب دماغ وليس نصب العرف لأن التنوين من علامات المعرفة أما المبني فلا ينول. المجنة ايه? فيهو في السطر ده اي شوية معلومات ده كتير جدا. <تصفيق> عليهم رحمة الله. تقول الشباح تعمل ان رأت ان فيها للجنس تعمل عمل اينا فتنصر الاسم لفظا او محيا وترفع الخبر. وهي لا تعمل هذا العمل وجوبا منها بأربعة شروط. طيب او حال اقول هدى روحه ايه على ندرة. عشين تسمعها منها في الجمس. والأصلاح الثانية فيها عادية فلا تنصر اسما ولا تقطع خارطا. طيب الثاني زي ما الاسم لازم يكون نكرة كذلك الخطر ينبغي ان يكون نكرة. ثم عدم الفصل بينها وبين اسمها يعني تيجي لها وبعدها رجلات البشرات. لو اي حاجة فصلت بينها وبين اسمها لا تعمل هذا المعنى وهو عمل جدا والاخرى دي هو. شرط ان تتكرر يعني تيجي في الجملة مرة واحدة. اذا اختلت شرط من الشروط دي كل شرط يختلف ايضا خلنا مختلفه مختلفة. وحنشوف دلوقتي كيف تختلت لهذه الشروط وايه الحل والعلاج ده والعشاط من الشروط طيب بيقول انا ما الناس ملا على ثلاثة انواع الأول المفرد الثاني المضاف إلى نكرة والثالث الشبيه بالمضاف طيب احنا بناخدها في كده في اقسام الخبر مفرد مضاف شبيه بالمضاف. مثلا او مفرد بجميع خلنا شبيه بالمضاف يا شبه محمد لسه محمد في المناطي طيب هو نكر المضاف او شبيب بالمضاف، بس هو هنا يبدأ كيف حد المضاف وقال المضاف كده نكرة فما خليهاش مظافه خلاص ليه ايه مظافه انا نبراه؟ ليه لو الى معرفة صار معجب واحنا عاملين بالسابون ان اسم الله يبايا نبراه نبراه فهو حتى اذا كانت مظافاً فيباقي المظاف له نبراه عشان نباش معرفة فيختلف للشرط الاول ان يكون اسمها نبراه يبقى اما يكون الاسم ده مفرد وهنا مفرد هنا يعني ايه؟ يعني مش وقت ليس مضافا ولا شبيهاً بالمضاف ده معنى مفرد باب جابنا فيها الانجينس ببقى إيه؟ <تصفيق> النداء اللي هو اللي جاي بعدين أو ان أقول شبيها مضافاً بالمترة أو شبيها بالمضاف كل واحد من الثلاثة دول أو على الأقل أول واحد فيهم ليه خط بأعرابي نبدأ التبيين بيهم حق مأعرابي تاني معنى ده أنا فيها المفرد إذا هو اذا كان مفرد أو مثنى او جمع وهو النوع مش مطاف ولا شهيد بالمضاف في هذه الحاله اسم لا النافيه الجنس يكون مبنيا على ما يوصف بيه. وحنشوف المنادى اللي يكون مبني على ما يرفع به دي من اول تشاكم بين ما بين عشان كدا مجيئهم المتتابعين في الكتاب في نوع من اللطاف يعني اللطيفه من ياتي باب الجنس وبعدها ياتي باب النبات بأن الأقسام المنادى هي الأقسام اسم بلاد أن الى حد إيه لحد المدفع. آآ برضو فيها تشابه. في نوع من التشابه بالإيه. يبقى إذا كان اسم لا فيه للجنس. هل ننفره هذا مفرد? يعني لا مضاف ولا شبيه المضاف هو هو أنو يبنى على المنصدين. دي كلمة ايه؟ يبني لا ينولنا. تمام؟ فإن كان هذه الكلمة برة جملة تنص بالفتح إذا ببني على الفتح ان كانت برة جملة تنص بالياء ببني على الياء تنصب بالالف ببني على الالف تنصب بالكسر زي دي زي جمع الناس المثيب عليه يبقى ببني على الكسر فاقول فإن كان فإذا إن كان إذا كان نصه بالفتح بني على الف نحو لا رجل في الدار إذا اللي إحنا إيه اشبعناهم ضوقة من الصورة. وان كان نصنه بالياء. وذلك الموثمين محترفين عن ضوقة السالف. بنية على الياء. لا راجل في الدور. ده اسمه ايه? لا اخيها الجنس وارفاني الاسم لا. مبني على الياء. طيب وان كان نصنه بالكسبة. نيوا طبعا الفتحة الفتحة وبدأ جاء الله عنه في السالف بنية على الكسبة. نحو مثالي. <تصفيق> لا صالحات مخزولات. لا صالحات خائبة دول. أي حال إذا صالحات اليومي. لازم في معناها نفي وجود الصالحات. هذا إن شاء الله يكون. لا يا أخي الزناد. ليش؟ فإحنا عميد سورة المثال يقولي لا صالحات مخزولات. نعم. لا صالحات. لا <تصفيق> لا لا لا لا لا لا في جمع المؤنث السالم من صفات الكلمه لانه عوض عن النوم في جمع المذكر السالم فهو البدايه هنا مش معناه يعني عدم الترميم فقط، عدم الترميم فيما <تصفيق> يقبل الترميم عدم الترميم لا صالحات مقبولات لا صالحات ضائعات او فائتات ان شاء الله مشغولات كل امر واما المضاف يبقى أي يبقى يبنى على ما ينصب به ايا كان حسب نوع الكلمه واما المضاف فالاسم بالفتحة فتحها افضل وشديد المضاف كذلك ينصب بالفتحة هذا إن ان كان يحتمل او المقدره ان كان يحتمال. ينوب عنه عم عن كان ينصب اي شيء. المهم هو يعاره ايه منصوب مش مبني. يبقى اسم لا. اذا كان مفردا يبنى على ما ينصب به. اذا كان مضاعف عشرين مضاعف يبقى منصوب. منصوب بايه? حسب نوع الكلمة. تمام? زي ما قلنا مبني على ما ينصبه. ينصب به. ينصب بايه? حسب نوع الكلمة. نفس الكلام. اقول اذا كانت مفرد يبقى اسم مبني على ما ينصب فيه. اذا كان مضافا عشر في المضاف يبقى منصوب يعني معرب وليس بثنين فرق بين الاثنين في الاعراب يبقى يبقى تفرق كده, كده الكلمه منصوب في الجمله يعني في الجمله ذا رجل في البارد. وفي المثال الثاني لا طالب علم منقود كده هما منصوب لا رجل ايه? مبني على الفرق لكن لا طالبا ايه? منصوب وعاملها التسميه الفتح لا طالب علم مقبوط طيب هذا اذا استنفذ الشروط الاربعه اسمها ندره تخربها ندره لم نفصل بينها وبين اسمها ولم تتكرر. شروط طبعا اعملنا ان في الطبق ثاني واحد من الشروط هنشوف بعض حسب اشمل شرط فيهم اللي راح كل شرط يترتب عليه احوال طيب فإن لم تباشرها؟ يعني, يعني فصل فاصل بين لات وبين اسمائها. هذه اول شرط اختلف اللي هو ان يكون اسمها متصلا بها. ده هو شرط الثاني من الشيخ. الشيخ. بالصرح اللي قبل فان فإن لم تباشرها؟ وجب رفعه ووجب التقرب. يبقى لو اختل هذا الشرط وهو مباشرة لا اسمها لازم تهمل يعني يجب الرفع على انها مهمه لا ولازم تتاره في مرتين زي ايه زي قوله عز وجل لا فيها غول ولا هم عنها طيب لا فيها فيها فصل بين لا بالغول لما مكنش تات فيها دي كان ينفع الامه في غير القران لا غول فيها ولا هم عنها صح لكن لما بين لا وبين اسمها اهملت ما ينفعش القلب في لا فيها ما فيها. من معش. اللي بالنسبة معناها انها وهي لا نعمل لك إلا أن تتصدق على رزق مباشرة لنفسك. اتقى لا فيها غول ولا معنى مزدد. فأهبلت ووجب مع المال التكراف. فجد في الآية ثم مرة مرة دي. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وليس لها عمل تعاوي فيها الخطر مقدم والأول مبتدت آخر واللي معناها معضوف ونتهى كلاما. تمام؟ لبقى قادي أول شرط لتختارق. إذا فصل فصل وبينها وبين اسمها اهملت وتكررت وجوبا. يعني مفيش بدائل مفيش خيارات. طيب. كبول لا محمد زارني ولا برطاني. تاني شرط اخترت. اللي هو ايه? اذا وقع بعدها معرفة. يبقى في الاول اللي هو كده لم تباشر وجب رقعه. ووجب التدرع. وتاني النفاء اللي جاءه الشيخ اذا وقع بعدها معرفة. انها كان اسمها نكره برضو وجب التدرع ووجب التدرع. لا محمد زارني زوراني النظران الشيخ هي الشيخ يعني لم يدع ترتيب الاجوهوم في المدينة ف... فجاب اول اول شرط مثل اول الشيخ الاخترط بدأ كان اسمها نكرة فقول انه جاء معرفة ووجب الالغاء ووجب الاخرام وبعدين جاء الشرط الثاني الاخترط بدأ فصل بين الالغاء واسمها برضو وجب الالغاء ووجب التكرار تنبيء إيه؟ إذا رقع بعد ذلك معرفة أنه وجب الإضافنام وتكراروها نحوها لا محمد الزراهيم ولا بكر محمد عنه معرفه طيب تاني حاجة وإذا فصل بين لا وزنها فاصلوا المال وجب كذلك إلغاؤها وتكراروها نفس الكلمة نعم؟ في الصفحة لأبنية حتلاقي شعور الأربعة أن يكون سنها نكره الثاني أن يكون اسمها متصلة بها. الثالث. الثالث أن يكون خبرها نفرة. الرابع ألا تتكرر. إنت في الصفحة التي بعدها يقول إيه لو اختار الشرط من الشرطي أو الشرط اختارك مثلا لو الشرط في الشرط أن يكون اسمها نفرة. قالت لو تتكرد أنها معرفة لازم ترضى لا تعمل ولازم تتكرر. لا محمد زارني ولا بكر محمد هنا معرفة اسمع وجب البقاء ووجب الغاء إذا هنا طرفين عرفني من, من الله لا محمد مطلوع عنه أنا لقرت عابرة كتائب مصوب لا محمد إذا اكل الغاء وجب الغاء زارني ولا بكر ولا طيب الشرط الثاني اللي اخترت مو عدم من الفصل بينها وبين اسمها بعض وجب الغاء ووجب التكرار لا فيها أول ولا هم عنها يفن طيب ده في الفاصل طيب اسمها نهرة ولم يفصل بينها وبين اسمها بفاصل ولكن تكرر ولكن تكررت. زي ايه؟ مثال لا نافية الجنس اسمها نذره فالشرط الاول متحقق. لم يوصل بعدها من اسمها. فاشرط الثاني متحقق. خبرها نذره ولكن تكررت. فقولين عز وجل. لا لغو فيها ولا تاثير لا لغو فيها ولا تاثير وتقولنا لا حول ولا قوه الا لله صح بل لا حول ولا قوه الا لله من هذه النوعيه اسمها نكره لم يفصل ولكن تكررت قوله عز وجل لا قول فيها ولا تاثير اسمها نفرة لم يفصل ولكن تكررت نشاط الرابع هو المختلف مختلف تتكرر صح احنا قلنا في اختلال الشرطين اللي قبلها ان الاسم لو جينا عارفه يجب الالغاء والتكرار لو فصل بينها وبين اسمها وجب الالغاء والتكرار طب لو هي اصلا تكررت من نفسها مع استيفاء باقي الشروط يعني هذا الشرط الوحيد المختلف عالم اطلقت وجاد فيها المجال اما ان تعملها واما ان تهملها ولذلك في قوله تعبدها لا حول ولا قوه الا بالله المشهور الاعمال أن انها عاملة لا حول استعد منصوب ازعج مش قلنا يبنى على المنصه ليه لانه مفرط خد <تصفيق> بالك تبقى بالاعراض مطلوب لان انت قلت مصوغ لانه حققت ان هو معرض مش مبني احنا قلنا اذا كان مفرط يبنى على المنصه دي اذا كان مضاف او شديد بمضاف ينصر تقول مصوغ طيب لا حول ولا قوه بالنصر في الاثنين معناه ان احنا اخترنا اعمالها في الاثنين لانها تكررت ولكن لن يختفي شرط اخر خلاص ده يا شرط مشروط متوقع طيب هل في الآية ممكن ايه اختار قوم عذرا جدا قال لا موجود لا. لا لهم فيها لا لهم فيها ولا تاتيكم صوره دي استثمر فقط لا. لا لهم فيها ولا تاتيكم نعم <تصفيق> نعم دي واجي فوق المراجع <تصفيق> مجرد لا يسمح بالقوكل <تصفيق> إذا نعم وكاة مشكلة بكاة مشكلة طيب إذا إذا حاول أولا قوة بهذا الأعض فيها الوجهين اختارنا فيها إيه؟ الأعمال الأعمال الأولى وأعمال الثانية أما في الآية المولى عز وجل أهمها لا لما تكررت معناها أنها تستطيع فيها بقى الشروط لما تختبر المولى عز وجل أن يلغيها عن العمل فقدر لازم فيها ولا تكثير طيب يبقى دي الحالات طبعا كيف تتحاول على قوة دائلة والله اعراضا في فيها معركة من المحال لأنه هي تقالوا بينه وفيها بينه فكل الهي من الاثنين ينفع تعملها وتقبلها بالأولانية ولو عادت كده في الأولانية يبقى التانية فيها عدد معين من الجوجة ولو ألغيط الأولانية يبقى التانية فيها عدد معين من الجوجة ولو قلنا المعاكة دي مش هنخلص الغرفة وهنا عم سألتك سألتك طيب فالمرض يعني اللي هي هيقولة الاولى فيها الاعمال والاهمال والثانيه فيها الاعمال والاهمال ونقط المشهور من عليه عليه تعمل فيه الاولى وتعمل فيه الثانيه وتكون لا تنفي للجنس وتعمل عمل اما فتقول لا حول ولا قوه الا الباب التالي غير الاداء نعم لا حول ولا قوه الا بالله خلصنا قلت لكم ده خلصت ده ان قال باب المنادى المنادى 54 المفرد العلم والنكره المقصوده والنكره غير المقصوده والمضاف والشبيه بالمضاف المفرد العلم والنكره المقصوده والنكره غير المقصوده والمضاف والشديد بالمضاف أقول المنادة في اللغه هو المطلوب إطباله فقط حتى عاوزين ياتي يجيك اما المجيد إما المجيد حسي أو مجيد معنى إطبال حسي أو إطبال فالمطلوب إطباله من الصباح النعام المنادة هو المطلوب إطباله مبيان أو إحدى أخواتي أي هي أخواتها وهي الهمزه نحو أزيله الحزم الحمز فقط من أدوات الهدى وأي نحو أي إبراهيم تفهَر مرض من أدوات يعني إبراهيم وأي أي شير وفَرُوه مالك ورِقَة يعني إيه أي من أدوات الهدى وهي نحو هي محمد تعالى كلها من أدوات النداء. يبقى يا هي الاصل يا زي إلا هي الأم في أدوات استخناء. يا هي الأم في أدوات النداء. ثم الهمزة ثم أي وايا وهيا. إذا وقع الاسم الواقع بعد اداه النداء لا يخرج عن خمسة أكول. إما أن يكون مفرد على منادي على شخص بعينه. في مثال الأخير هيا محمد تعالى ده اسمه ليه مفرد علم مفرد هيدا معناه انه ليس المضاد ولا شبيها بالمضاد بس يمكنك المثنبه علم اوجب علم يا محمدات يعني هو شيء ممثل بكل التراكيم الممكن يا محمد ده مفرد علم مذنب يا فاطمة مؤنث يا محمداني برضو مزال مفرط بمعنى ان هو مش مضاف ولا شك من مضاف وما زال علم ان المحمد بس برضو اعلم يا فاطمتان يا محمدون محمد جامع المؤنث ثالث ولكن علم يا فاطمات جامع المؤنث ثالث ولكن برضو علم معرفه وكونه فضلا بمعنى انه ليس مضافا ولا شبيها بالملك طيب وقد يكون نكره لفظه نكره ولكني خاطبه به شخصا بعينه واحد واقف قدامي فقلت كده يعني معلومه غاليه جدا فانت بتقوله يا راجل يا راجل دي مش مش نكره صح ولا صح تعرفه وهو قدامك وعرف اسمه. بس يعني ملمش. يضي يا راضي. هذا صح هذا الكلام. فإذا كنت تنادي من تعرفه عشان اسمه مقصود. ولكن تناديه دفع نترا. نسمى ايه؟ نترا مقصودا. يا رجل اطبي. واحد واحد عندي انا ما عاربهش. وقوله تعالى. فبقول يا رجل اطبي. ودخل المسجد. فاسمي نذره مقصوده يعني يقصد بها واحد دائما او نذره غير مقصوده نذره استقامه بانه هو كلام فعلا يقضي على جنس كان يدعو يا غافلا مثلا تو الى الله يا مسلم عود الى ربك واحد يقصد بها واحد غير معين نجرة غير مقصودة كقول كالا نحن نطول يعرف إلى غرفنا متنبأة فإنه لا يريدوا واحدة معينة بل كل من هو عليهم عليه غرفين جنس غرفين المضاف نحو هي طالب العلم اشتهد والشبيب المضاف وهو اتصل تصل به شيء من معناه يعني تركيباً ما هواش مضاف مضاف ليه؟ ولكن معناه لا يفهم الا في جزء بعديه زي ايه يا حبيبه في عقله يا حافظ درسه يا حافظه جمعتيها انا مش فاهم مش معنى هو حافظ ايه حافظ القران ولا ممكن مسلم ولا ايه طلع راضي طموحه اقل من كده كتير يا حافظه نفسها فايه تنميه يعني على واحد حافظه متوسعه يا حافظا ده السهو. يا حميل الفعله ده مش بالنعف السبب كاتريم. مرفوع النعف السببي طيب ده في الحالة دي مرفوع. يا حافظا ده منصوب. انه مفروض بي. يبدأ السهوان مفروض. او يكون مجبورة نحو يا محبا للخير. يا محبا للخير. ده ليه اسم شبيه من يعني الترتيب مش ترتيب اضافة. وحنا عندنا مضافة, مضافة ليه؟ ما لكن مازالت الهكالية المحكوم عليها بان ايه شديدها للبط محتاجة جدا, جدا جدا في معناها لما بعدها. يعني لا دفتها وحدها. فسمية ايه؟ شديد من الله. يا حميدة من ماذا؟ في علوم. يا حافظة حافظة ماذا؟ درساتها. يا محبة محبة بايه؟ هي محبة للمناطق بإسم شميل بالمضارف طيب ها فيدي أنواع للمناطق لما يقع بعد أداة أمداد إما أن يكون مفردا علما، وإما أن يكون نكره ولكن مقصودة شخص فعيد ولكن يكون يدين باللقص نكره وإما أن يكون نكره غير مقصودة غير معروضة تشمل كل أفراد هذا الجنس وإما أن او شابيه بالمضاف. بالمضارد. الكلمة التي تقع بعد اداه النداء يا او اهل اخواتيه. طيب فكرون قلنا في اوجه تشابه المنادر باسم لازم في الجنس اول معين ذكرناه اللي هو المفرد العراب. والنكرى المقصودة يبنى على ما يرفع به. يبنى على ما يرفع به. طيب. يعني في المثلة اللي يا محمد يا فاطمة ذه ببنى يا محمدات ببنى عالف لأنهم مثنى يا فاطمة ببنى عالف لأنهم مثنى يا محمدون كذلك ببنى على الواو وفي حترة سالة يا فاطمة ببنى عظمت جمع المنة السالف كان مفرد في عرفة. طيب. اقول اذا كان المنالة مفردا او نكره مقصودا. فانه يبنى على ما يرفع به. فان كان يبنى على فانه يبنى على الضمه نحو محمد ويا الراطمة دول على. رجل ده وذلك اللي وقف عبدالألف يابن عن الضربة وذلك المثنة فإنه يبني عن الآلف نحو يا محمدان ويابن ناط المتان وإن ثاني وقف عبدالواب عن الضربة وذلك وجمع المذاكد الثاني فإنه يبني عن الآلف نحو يا محمدون أما ذلك من باقي الأقسام هي الثالثة الثانية إحنا قولنا مفرد عن نكرة مقصودة يطور نكرة وليل والمضاف وشديد بالمضاف كلها منصوبه كما في قولك ان كان منصوب بالفتحه ينصب بالفتحه ينصب بالياء يبقى منصوب بالياء ايان كان حسب نوع الكلمه ينصب بالفتحه فانه ينصب بالفتحه او ما نابه عن نحو يا جاهلا تعلق غير منصوب يشمل جنس كل دي الجلحة. يا كسولا اقبل على ما ينفعك انك هون غير مقصود فمنصوب. نحو يا اي يوم المجد اعمل له ده مضاف يا راغب المجد منادى مضاف طيب يا محب للفتح تاجرا على الساعه ده منادى ايه مضاف يا محب للفتح طيب نحو ونحن يا طاغبا في صدري يا راغبا في السددي دهي شبيب بالمضاف وهو محتاج الى ما بعده من تمام معناه لا يتم معناه الا لما بعده ولكن ليس التركيب تركيب مضاف ومضاف اليه يا راغبا في السددي هل معنى واضب مضاف وفي السددي مضاف اليه وما زال ومع ذلك ما زال راضيا في معناه غير وضع كذا لما قلنا في سرطان اسمه شبيه بالمرض شبيه بالمرض وونحب يا حريصا على الخير استقم برضو ايه حريصا على الخير لا منادى شبيه بالمرض انه منصوب منصوب بإذن لا! هي علاجة النصر! لات مصوح بإيه؟ وال... قل تمام! طب المبني على الفتح في محل ايه دلوقت مزق. دلوقت مزق. مبني على الضم من في محل نصر كذلك المبني على الضم هذا في محل النصر إيه انت ممكن تقدر مكان هذا الدداء ديه فعل أمر. أقبل! تعال! ده. فاقول لك ان هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر جميلا في التعلم ويعني ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان هنا هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون الموصوف قادر في الأخير وهو المفعول لهم أو المفعول لأجل كما نسمى سبحانه وتعالى وهو المضار الذي من أجله وقع هذا الفعل يعني أنا بدونه نعم نعم سبحان الله المفعول من أجله وهو لاسم الموصوف الذي يذكر بيان الاستبرع موضوع الفعل نحو قام زين إجلاله وقفت من المدرس توقيرا احتراما تمشيلا اللي هو بيقول الفعل ده وقع ليه اه يعني إجابة على السؤال لماذا انا وقفت من المدرس لماذا احتراما تمشيلا توقيرا وهكذا هو اصبحي المرحله عباره عن اسم منصوب الذي يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل يكون صريحاً يكون مقدمة مقدمة قد يكون صريحه وقد يكون اولا صريح مثال اخر في المقدمه قصدتك ابتراء مع طيب بيقول في انشاء ولا بد الذي وقع عنا له, ومفرولاً له ومفرولاً من كده تسميات من أجلي له لازم يكون يتضافر بين خمس شروط. الأول أن يكون مصدر. أن هذا المصدر هو الكلمة الثالثة التي من الفعل. ضرب يضرب ضربا. احترم يحترم احتراما. وقى يوقف تغييرا هي الكلمة الثالثة. يبقى أول شرط أن يكون مصدر. الثاني أن يكون قبيح. بمعنى هو يصبح أن يكون سبب هذا من أعمال القلب وليس من أعمال الجوارح. كقراءه وضبط الثالث أن يكون علة لنا قبله يعني أن يكون واضح من معلوم التعراض فرع المعنى كل واحدة معنى الزبلة أن هذه الكلمه هي علة الفعل قبلها هي سبب الفاعل قبلها قام زيد اجلالا عمر فوضنا وهو قام عشان يجب ويوقر ويبجد عمر هذا. الوضع ان يكون تتحداً مع عالي جديد في الوقت. ودي تبع للشاطر ده ما هو عشان يكون اتكلم ديعياً من وقوع الفعل الفعل او السبب هو ليه ذي قام العمر. اجنادة. هو لازم يكون اجناد ده في الوقت ما ينفعش اتاقم اجدنا بساعتها في شهر يعني مع عنده دخل فوق الاعلى زي الاول ما يعملش حاجه وبعدين اكتشف بعده اسبوع ان عنده راجل يعني استحضر اجلاده وتقيم فانت بقى قام وقف دلوقتي ما ده مش مفهوم اش ايه المفروض الاهل ان يلتزموا عشان صحه بنكون عله وقوع في الفعل يعني الاهل ان يتحدوا في الوقت مع عامل ايه عامل ايه هو ايه ان العامل بتاع اجلال قام زيد اجلال والفعل قام زيد اجلال ان يتحد مع عامله في الوقت الفعل اللي هو اللي فيه معنى الزمن انما الفاعل هي اس ما فيهوش معنى الزمن وان يتحد مع عامله في الفاعل يعني هو هو نفس الشخص اللي قام اللي هو زيت. هو هو اللي بيوجي مش واحد هو اللي قام والتاني هو اللي مش لازم يجي من ما اعتبرش برضه تعب ده ايه مفهوم القياس يكون مصدره بان يكون قلبيا من اعمال القلوب وليس الزوائد بان يكون عله او سببا للفعل الجديد وان يتعهد مع هذا الفعل في وقت الحدوث وان يشارك ايضا معه في الفاعل قام زي ما في هو زي ما هو وزين هو من اجل وبجل ووقع عن رمى عذولي بالسلام اشار نحوي بالسلام من كفه المخضبي <تصفيق> بدا وحيا بالسلام السلام عليكم ورحمه الله رمى عذولي بالسلام اشار نحوي بالسلام من كفه المخضبي بالفتح قول المبتدي والكسر صخر الجلمدي والضم عظم في اليد قد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم دي كده ايه تحميس عشان تروح تدوره <تصفيق> إن... يا شيخ الانترنت يا شيخ عليها كل اللي ممكن تتخيله واللي مش ممكن تتخيله مش ربما تكون مشروحة في كتب ولكن أنا قرأت القصيدة وحدها وهو اصلا الراجل يعني كتر خيره جايب الكلمات بالأمثلة والشرح ف... <تصفيق> يعني أي شرح بعد هذا نحتاج إيه؟ والله ما قد قطرب <تصفيق> مش عارف مين ما اسمها مثلث قطرب قصيدة ماتعه فعلا يعني المثلث نفسه اسلوب منهج في تأليف القصائد والمثلث قطرب هذه من أشهر المثلثات اللي الموجودة المعروفة يعني نعم ربما لا أدري أنا عارف القصيدة بس Lekker, weet je wat? Het is een beetje een beetje een beetje een Is een beetje een beetje een وبعدين ياتيك بمعاني يأتي بالأمثلة في البيت الأول ثم يشرح الامثله مشكولة نعم وحتى لو مش مشكولة بالفتح بالضم بالكسر يعني رجل يعني صراحة ما قصر وقال الشعر ديوان العرب وكم أنال من أرب فكن به مهتمه واحفظه حفظا جما دي بقى في بتاعه ابن معصوم الاولى اللي اسمها ايه اسمها نغمه او نغمة الاغاني في عشره الاخوان نغمة الاغاني في عشرة الاخوان دي قصيده رائعه يعني وانت بتقراها كده هتحس بسعاده ان في حد وفقه الله عز وجل وقال مثل هذا الكلام في شرح اداب الصحبه وصفات الصديق وكيف ينبغي ان يكون الاصحاب يعني مع بعضهم البعض وآداب الرفقة حاجة أوهام <تصفيق> يعني نعم هي اسمها كده شيخ قصيدة ابن معصوم نغمة الأغاني في عشرة الإخوان آه قصيدة هي مش صغيرة قوي بس يعني ولها انشاد الشيخ توفيق الصائغ ده قارئ مصري إمام مسجد يعيش في السعودية في الرياض أنشل هذه القصيدة موجودة على ال لها أكثر من واحد أنشدها بس أشهرهم أنشد الشيخ توفيق الصائغ يعني هو مصحف مرتل على الإنترنت كامل يعني فما أدري توفيق الصائغ آه توفيق الصائغ بس أنشدوا جميل يعني طيب نرجع ثاني قلنا فيه خمس شروط المفعول لأجله وهو الذي من أجله وقع الفعل في الجملة. الأول أن يكون مصدرا اللي هو الكلمة الثالثة ضرب يضرب ضربا الثاني أن يكون قلبيا وليس من أفعال الجوارح يبقى ضربا ده مثال للمصدر ولكن ما ينفعش يقع مفعولا لأجله ينفع تعظيما توقيرا اجلالا احتراما أشياء من أفعال القلب والثالث أن يكون علة للفعل الذي قبله يعني سبب القيام الاجلال الرابع fourth أن يكون متحدا مع هذا الفعل في الوقت في نفس الزمان حدث في نفس اللحظة القيام مع الإجلال مع الاحترام والتوقير والخامس أن يكون متحدا معه في الفاعل يبقى العامل كلمة العامل بتاع المفعول لأجله هو الفعل اللي قبله اللي وقامه ده العامل بتاع المفعول لأجله وي ينبغي أن يكون متحدا في الزمن متحدا في الفاعل اللي هو زيد قام زيد إجلالا لعمر ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط تأديبا من قولك ضربت ابني تأديبا يعني لكي أؤدبهم طيب بيقول هو مصدر اللي هو تأديبا مصدر أدب يؤدب تأديبا هذه أول شرط الثاني وهو قلبي لأن التأديب ده مش حاجة محسوسة بالجوارح صح ده حاجة قلبية و... والثالث أنه علة للضرب هو ما ضربه إلا ليؤدبه والرابع انه متحد مع الضرب في الزمان أنه هو ضرب في هذه اللحظة رغبه في تأديبه ومتحد ايضا في الفاعل وهو أتاء ضربته فأدبته ضربته كي أؤدبه يبقى أي متوفرة فيه الشروط الخمسة فيعرب مفعولا لأجله أو مفعولا له أو مفعولا من أجله وحكمه النصب عشان كده احنا بنتكلم عليه في ايه كتاب منصوبات الأسماء طيب كل اسم استوفى هذه الشروط وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران يعني يجوز في تركيب الجملة انك تأتي بها على أحد شكلين إما النصب كما قلنا ضربتني تأديبا أو الجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كلام كلاما ضربتني للتأديب ينفع تقولها كده وينفع تقولها كده لكن لو جبت حرف جر ما بقاش مفعول لأجله ما بقاش من المنصوبات بقى مجرور بحرف من حروف الجر طيب بيقول واعلم أن للاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاثة حالات الأول أن يكون مقترن معرف بأل الثاني أن يكون مضافا قد يكون معرفا بأل وقد يكون مضافا وقد لا يكون معرفا بأل ولا مضافا زي تأديبا اللي احنا قلناها دي كده وهو الأشقر وهو الأشهر وأحيانا يأتي نعرفا بأل وأحتانا يأتي مضافا ونرى الأمثلة طيب في جميع هذه الأحوال يجوز فيه النص والجر بالحرف زي ما احنا قلنا إلا أنه يترجح في بعض الأحوال وجه عن وجه في بعض التراكيب النص أولى وفي بعض التراكيب الجر أولى وفي البعض الآخر يستوي الجر والنصب يعني العرب قالته هكذا وقالته هكذا ما رجحوش حاجة عن حاجة بيقول فإن كان مقترنا بال يعني لو الكلمة القلبية التي جاءت في الجملة علة لوقوع الفعل جاءت مقترنة بال معرفة بال فالأغلب والأكثر أن تجر بالحرف زي ما أنا كده حورت المثال قلت ضربته ابني للتأديب ضربته ابني للتا ده مش تشجيع على الضرب هو المثال بس اللي جه كده ما يضرب ماشي ضربت ابني ايه للتأديب يبقى اذا عرف بان فالغالب في كلام العرب ان تجره بالحرف ويقل نصبه ممكن تقول ضربت ابني التاديبه ضربته التاديبه ده حتى الصياغة مش مشهورة على يعني تحس انت يعني مستغربها شوية هو تركيب عربي سليم ولكنه قليل الاستعمال قليل الاستعمال إن المفعول لأجله يبقى معرف بأل ومنصوب طيب والأكثر في إذا ما عرف بأل أن يجر بالحرف حرف يفيد التعليم طيب وإذا كان مضافا إلى شيء بعده يعني مش معرف بأل إحنا عارفين إن ال والإضافة لا يجتمعان تقول كتاب محمد ما تعرفش تحط قلب في كتاب دي أبدا فالمضاف لا يعرف بقلب ولا ينول تمام دي من خصائص تركيب الجمل في العربيه طيب إذا كان مضافا وسعتها ما ينفعش يكون معرفا بقلب جاز جوازا مستوية الطرفين يعني إما انك تجره بالحرف والعرب قالته كثيرا أو انك تنصبه والعرب قالته كثيرا نحو زرتك محبة أدبك زرتك محبة أدبك رغبة في لقائك ده تركيب يضاف أو يشبه أن يكون مضافا ولم يعرف بأل لأنه لا يمكن تعريفه بأل فالعرب قالته احيانا بهذا تقيق زرتك محبه لقائك او زرتك لمحبه ادبك زرتك محبة أدبك أو زرتك لمحبة أدبك يبقى إذا كان غير معرف بأل ولكن مضاف فيستوي فيه النصب والجرب الحرف إذا كان معرفا بأل فالأكثر الجر بالحرف طيب لا معرف بأل ولا مضاف يبقى الأكثر فيه النص زي المثال الأول قمت اجلالا للأستاذ ويقل جره بالحرف قمت لإجلال الأستاذ تمام طيب ده كده ايه اخر مكان في باب المفعول لاجله وهو ما وقع بسبب ما جاء سببا لوقوع الفاعل المذكور قبله طيب اخر حاجة في باب المنصوبات هو المفعول معه عدت علينا واو المعية صح في اي باب من ابواب الكتاب اخذنا واو المعية مواصب الفعل المضارع أحسن إزاكم الله خيار طيب قال باب المفعولي معه قلنا كل ما هو من المنصوبات أي حاجة فيها كلمة مفعول مفعول به مفعول له مفعول فيه مفعول معه مفعول كلها في المنصوبات كل ما هو في فيه في كلمة مفعول في المنصوبات فأخر في واحد فيهم المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر حسب كلام ابن اجلون الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل يعني في فاعل فيه فعل قام به فاعل معين وهو بيعمل الفعل ده اصطحب معه اخر تمام فعل اسند الى فاعل وفي اثناء وقوع هذا الفعل الفاعل ده اصطحب معه اخر ده اسمه إيه المفعول معه تعريفه نحو ذلك ونحو ذلك يمثل جاء الامير والجيش يعني الامير جاي كده والجيش جاي معه الفعل هنا في الجمله هو جاء والفاعل هو الامير وفي اثناء هذا المجيء الامير مصطحب معه ايه جاي وراء الجيش يبقى جاء الامير والجيش هنا الجيش هنا اسمه ايه مفعول معه طيب استوى الماء والخشبتا استوى الماء والخشبتا يعني بقوا ايه متساويين برضه استوى من مسند الى الماء وفي اثناء هذا الاستواء الخشبه موجوده في الاحداث يقول هو اسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل ونرى يعني إيه. الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها يعني دال على الجيش في المثال الأول جاء الأمير والجيش والاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها والمسبوق بواو تفيد المعية كل دي قيود وشروط في التعريف بيقول الاسم فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث كلها أسماء ويشمل الصريح والمؤول بالصريح تمام طيب وقولنا الفضلة يعني المفعول معه ليس جزءا أساسيا في تركيب الجملة الجملة عندنا مبتدا وخبر وثعل وفاعل فهو يأتي بعد تمام الجملة وقولنا المنصوب بالفعل طيب نشوف الفضلة بيقول فإذا لطيفة بيقول إيه فليس فاعلا ولا مبتدأا ولا خبرا وخرج به العمد نحو اشترك زيد وعمر اشترك زيد وعمر احنا نفع في الأمير نقول جاء الأمير والجيشة تمام لكن اشترك زيد وعمر ما ينفعش نقول فيها اشترك زيد وعمرا ليه لأن الفاعل هنا زي ما هنشوف لا يستقل بالفعل زيد لوحده ما ينفعش يستقل بالفعل في كلمة جاء جاء الأمير ينفع أقول جاء الأمير واسكت صح استقل بالفعل ممكن الأمير تحصل يجي والجيش مش معاه ما هو مش ماشي هو والجيش في ايده للنهار صح في مرات أكيد جاء الأمير معهش الجيش يبقى ينفع اقول جاء الأمير واسكت فأصبح الكلام مفيد ومنتهي يحسم السكوت عليه وأفاد معنا لكن لما قلت اشترك زيد آه نعم هي من حيث المعنى من حيث التركيب الاعرابي فعل وفاعل صح؟ بس من حيث المعنى بقى اشترك مع مين فعمر هنا نعم هو معطوف على الفاعل بواو تفيد العطف ولكن ما ينفعش ده عمده في الكلام لأن المعنى لا يتم إلا به اشتراك كلمة اشتركة محتاجة اثنين أي شركة أقل في واحد يفتح شركة لوحده أقل شركة في الشرع يعني شركة اثنين على الأقل اشترك زيد وعمر فلو قد اشترك زايد السامع منتظر ومين في فين الباقي يبقى ايه عمرو هنا ايه عمده في الكلام اخترق لدين لا اخ بيقول مش ممكن تيجي بمعنى اشترك زايدون في النادي ماشي ما يديش شراكه بينه وبين النادي <مشي <مشي <تصفيق> فيه طرفين برضو في طرفين برده في ف فاشترك زايدون ده اسمه ايه عمده قولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على ان العامل في المفعول معه قد يكون فعل او اسم يدل على الفعل فعل زي حضر الامير والجيش ده مثال واضح فعل يدل على معنى الفعل ومشتمل على حروفه كاسم الفاعل الامير حاضر والجيش الامير حاضر حاضر ده مش فعل ولكن اسم فاعل ففيه موجودين الثلاثه صح الحاء والضاد فمادة فماده موجودة موجوده ومعناها موجود الامير حاضر والجيش يبقى ده عامل يعمل عمل الفعل بالظبط اللي هو حضرة وينصب بعده الجيش عشان Helu was is me fejaal, dis Jo, hoe is de tarajani, hoe is de tarajani, hoe is de tarajani, hoe is de is de tarajani, hoe is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 طب خلينا نناقش القضية دي عشان ما ستأدي نهاره ماشي او ما يفيد اذا العامل قد يكون فعلا وقد يكون اسما يدل على معنى الفعل ومشتمل على حروفه كاسم الفعل قولنا المسبوق بواو هي نص في الدلاله على المعية يخرج به الاسم المنصوب المسبوق بواو ليست نصا في الدلاله على المعية نحو حضر محمد وخالد فحنشوف يعني إيه الكلام مني. طيب إمتى تكون الواو نصا في الدلالة على المعية وامتى تحتمل ممكن تكون كده ممكن تكون كده هيبان من التقسيم اللي بعدها بيقول إيه اعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه وما يجوز نصبه وكذلك يجوز اتباعه لما قبل الواو الواو دي قبلها كلمه حضر الأمير والجيش اما ينفع احيانا يكون لازم ما بعد الواو يكون منصوب مفعول معه واحيانا ينفع يكون منصوب وينفع اتبعه للي قبله. فبما ان الامير فاعل يبقى الجيش كمان يرفع على انه ايه فاعل طب امتى يكون الكلام ده وامتى يكون الكلام ده هو ده معنى ان الواو تفيد المعيه نصا او لا تفيد المعيه اما النوع الاول اللي هو لا بد ان يعرض مفعولا معه منصوبا امتى لو كان لا يتصور الاشتراك في الفعل لو كان معنى الكلام لا يتصور فيه ابدا ان الاثنين اللي قبل الواو واللي بعد الواو الاثنين مشتركين في الفعل اللي في الجمله زي كده بيقول ايه ذاكرتو والمصباحة ذاكرتو والمصباحة هل يتصور ان المصباح يشترك معايا في المذاكرة لا يتصور تمام وبالتالي لابد الواو هنا بقى اسمها واو المعي تفيد المعية مصن يعني ما ينفعش تكون عاطفة ذاكرتو انا مصاحبا معي وصاحبت المصباحة تمام لأن المصباح لا يتخيل ولا يتصور معنى أنه يشاركني في المذكر أنا سائر اسم فاعل مش فعل أنا سائر والجبل لا يتصور أن الجبل يسير صح ولكن أنا كان عندنا درس كده في القراءة ايام زمان أو في اسمه القمر يسير كان في حد فاكر لكن لا أريد حد طاعن في السن زي حلاتي كده عشان يفتكر <تصفيق> القمر يسير كده كان الطفل صغير راح يقول لوالده انه هو ماشي في الشارع وكل ما يمشي والأمر ماشي معاه <تصفيق> القمر يسير فده مثال يعني في صل وهو معايا أنا سائر والقمر لا يتصور ان القمر يسير هو ثابت في مكاني نسبيا ولكن بما أن الواو لا يتخيل أبدا أنها تفيد اشتراك الاثنين اللي قبل الواو واللي بعد الواو في الفعل إذن لازم تكون واو إيه المعين وساعتها لازم ينصب ما بعدها على أنه مفعول معه طيب مثل المؤلف لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة لا يتصور معه إيه التشريب ذكرت والمصباحة أنا سائر والجبل الولد يسير والقمر او يسير الولد والقمر واما الثاني اللي هو جواز النص وجواز الاتباع شوف بقى انت عايز تخلي الواو دي عاطفه هتتبع عايز تحكم ان الواو دي تفيد المعيه هتنصب مفعولا معهم فمحله اذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم زي حضر علي ومحمد حضر علي ومحمد انا ممكن اقصد من جوايا ان هما الاثنين جم مع بعض فمشتركين في الحضور وده ينفع متصور ساعتها تبقى حضر علي ومحمد لان ده فاعل وده فاعل مشتركين في الفعل هما الاثنين يبقى ينفع وممكن اقصد ان واحد منهم كان له الكوامة وهو الاصل في الحضور فجاه وجايب ده بس معاه كده إيه يعني إيه اكراما له يعني خدمة يعني ماشي. فلو قصدت كده اقول حضر علي ومحمد وجابوا معا لأن يتصور اشتراك الاثنين في الفعل وفي نفس الوقت تتصور المعية لو استحال استحاله أن يشترك الاثنين في الفعل لازم أن تكون معي أنا سائر والجبل ولو استحال عدم الاشتراك امتنع أن تكون للمعية وأصبح معطوفا على ما قبله لأنه بقى عمدة اشترك زيد وعمر يبقى الفيصل الحكم النهائي بأنه هو إيه الإعراب فرع المعنى المعنى هو اللي حكمني لو ينفع أن هم يشتركوا في الفعل فأنت بالخيار تعربه مفعول معه وتنصبه أو تتبعه لما قبله لو استحالت هذه الشراكة لازم أن تكون للمعية زي أنا سائر والجبل لو وجبت هذه الشراكة ولم يتصور غيرها امتنع أن تكون للمعية اشترك زيد وعمر يبقى دائما أبدا يحكمني معنى الكلام إذا كان ينفع ولا ما ينفعش يقول نحو حضر علي ومحمد فإنه يجوز نصب محمد على أنه مفعول معه تقول حضر علي ومحمدا ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي لأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور وقد مثل المؤلف بهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش تنفع جاء الأمير والجيش أو جاء الأمير والجيش لن يتصور الاشتراك ولكنه لا يلزم ينفع نشرك وينفع لا نشرك وهذا تكون هذه نهاية ما فصل فيه ابن أجل في المنصوبات وترك الكلام على خبر كان لأنه سبق وفي المرفوعات وهو يشرح اسم كان استفاض في كان وأخوتها بكل ما معها من تفاصيل وهو يشرح إنه وأخواتها استفاض فخبر إنه معذرة اسمه كان اسمه كان مضى في المرفوعات وأيضا خبروها منصوبا فما أعدش الكلام على خبر كان في المنصوبات ولم يعد الكلام على اسم إنه في المنصوبات لأنه ذكره باستفادة في المرفوعات ولم يعد الكلام على هو أسقط ظن وأخوتها ولكن حتى لو كان قالهم ما كانش حيفصل فيهم لأنه ذكرهم في نواسخ والخبر باستفادة وأسقط أيضا التوابع لم يعد الكلام على التوابع خالص لأنه شرحها باستفادة في المرفوعات واحنا قلنا أن تابع المرفوع وتابع المنصوب منصوب فيكفي ما تقدم طيب آخر حاجة أخذو صفحتين في الكتاب ثم نختم بإذن الله عز وجل باب المخفوضات من الأسماء أو ما يجر كل ده ابن آج الروم بيحاول يقول لنا ما كان من الكلام اسما وليس فعلا ولا حرفا إمتى يجي في الكلام مرفوع وإمتى يجي منصوب وإمتى يجي مخفوض بحيث اللي يقرأ يقرأ قراءة سليمة لا لحن فيها ويعرف ان دي مرفوعة ليه أو منصوبة ليه أو مخفوضة ليه فقال سبعة في المرفوعات وقال خمستاشر في المنصوبات وهيقول ثلاثة في المخفوضات أو الأسماء المجرورة يقول المخفوضات ثلاثة أنواع مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض يعني برضو باب التوابع هيوفر علينا تلت المحتوى في المخفوضات حياتكلم على المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة أقول الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض ودي احنا تكلمنا عليها في البداية في علامات علامات الاسم قلنا الخفض وحروف الخفض واتكلمنا عليها من وإلى وعن وعلى وفي والباء والكاف واللام وربا وإحنا زودنا وربا وذكرنا حروف القسم والله بالله طالله فيقول سبق بيانها في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة إضافة اسم قبله إليه يعني الخافض قد يكون إضافة قد يكون حرف وقد يكون إضافة أو أن يكون الخافض للاسم تبعيته لسم مخفوض بأن يكون نعتا أو عطفا أو توكيدا أو بدلا التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل فتابع المخفوض مخفوض قال فأما المخفوض بالحرف هو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وزود هنا بقى اللي احنا ذكرناه في البداية وما كانش متقال احنا ذكرنا في البداية ايه وربا أضفناها على الحروف الجر وبمذ ومنذو برضو من حروف الجر ذكرها هنا أقول النوع الأول من المخفضات بحروف بحرف من حروف الخفض وحروف الخفض كثيرة وأنا قلت لكم أن الباب ده من الأبواب الكبيرة في كتب النحو المتقدمة باب حروف الجر وكل حرف من الحروف له معنى يغلب عليه استخدامه فيه وقد يأتي في جمل أخرى بمعاني شتى فزي ما من تفيد الابتداء قد تفيد السببية وقد تفيد الطبعيد وقد تفيد حاجات تانية وكلها لها أمثلة في العربية وكذلك في وإن وعلى وعلى كلها لها معنى أصيل رئيس ومعاني أخرى قد تأتي بها في كلام العرب فعشان كده بقول إيه منها من ومن معانيها الابتداء ما قالش ومعناها الابتداء لأنها لها معاني تانية ولكن في كتب أخرى لما يذكرها ومن معانيها الابتداء وتجر الاسم الظاهر والمضمر نحو قولك ومنك ومن نوح في قوله ومنك ومن نوح الـ أول, الـ أول حرف جر داخل على ضمير ومنك ومن نوح داخل على اسم ظاهر فجاب في آية واحدة أو في كلمتين من آية مثال لمن داخل مر على مضمر مر على ظاهر نعم ماشي <تصفيق> لقيت لا لقوم فيها ولا تأثيم ولا لقيتها أشلس نعم أحسن شيخ وردت الله فيك ومن ومنها الى ومن معانيها الانتهاء وقد يكون لها معاني أخرى وتجد أيضا الظاهر والمضمر نحو إليه رضي علم الساعة وقوله الى الله مرجعكم جميعا ومنها عن ومن معانيها المجاوره وتجر ايضا لاسم الظاهر والضمير قد رضي الله عن المؤمنين ورضي الله عنهم ورضوا عنه ومنها على ومن معانيها الاستعلاء وقد يكون لها معاني اخرى وتجر ايضا لاسم الظاهر او المضمر نحو قوله وعليها وعلى الفلكي تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون ومنها في ومن معانيها الظرفيه وتجر ايضا اسم الظاهر والضمير نحو قوله تعالى وفي السماء رزقكم وقوله لا فيها غول لا فيها غول في السماء اسم ظاهر ولا فيها مدمر ومنها رب ومن معانيها التقليل يعني تقليل وجود ما بعدها ولا تجر إلا لاسم الظاهر أنك راعي رب لا تدخل على ضمير نحو قولك رب رجل كريم لقيته ومنها الباء ومن معانيها التعديا وتاتي للمناسبة وتاتي لأسباب أخرى وتجر أيضا لاسم الظاهر والضمير نحو قوله تعالى لنذهبن بك وقوله ذهب الله بسمعهم لنذهبن بك الباء دخلت على ضمير ذهب الله بسمعهم دخلت على اسم ظاهر ومن حروف الجر أيضا الكاف ومن معانيها التشبيه ولا تدخل على الضمير وإنما تجر الاسم الظاهر فقط كقوله مثل نوره كمشكاتم ومنها أيضا اللام من معانيها الاستحقاق والملك وتدخل على الضمير وعلى الظاهر كقوله عز وجل سبح لله ما في السماوات والأرض وقوله له ملك السماوات والأرض له دخلت اللام على الضمير سبح لله دخلت على ظاهر وهو اسم الجلالة ومنها حروف القسم الثلاثة وهي الباء والتاء والواو بالله والله تالله فقد تكلمنا عليها كلاما مستوفا في أول الكتاب فلا حاجة أيها الإعادة ومنها واو ربا واو ربا وهذه ما ذكرها الشيخ في أول الكتاب ومثل بالبيت المشهور وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهنوم ليرتالهم وهذا بيت المرؤ القيس نقوله أيضا وبيضة خدر لا يرام خباؤها وبيضة يعني رب بيضة خدر لا يرام خباؤها وفي الأول وليل كموج البحر يعني رب ليل كموج البحر هذا قليل لا يحدث ولكن يحدث معنى رب التقليل من معاليها وإحنا ذكرنا بيت في أول السنة ومليحة شهدت لها ضراتها وقلنا ان الشطر التاني من البيت مشهور جدا ولكن اللي يسمعه ما يعرفش ان ده اوله يعني والفضل ما شهدت به الاعداء يعني شوف من ايام العرب هم عارفين ان الضرائر اعداء والفضل ما شهدت به الايه الاعداء ومنها مذ ومنذ ومليحة شهدت لها ضراتها يعني شهدنا لها بالحسن والجمال وهذا يعني إن حدث فإنما دا أكيد يعني ما عندهم حل تاني يعني مش لقين أي ايه عيوب صح يا شيخ عشان أحد تقول ان ضرتها جميلة فينبغي أن تكون جميلة جدا وفي الحالة دي لما يأتي المدح من الأعداء يبقى أكيد ما خرج إلا يعني بشق الأنفس وكذلك أي عدو يمدح في عدوه لأنه غير متهم يقينا هو يعني يود لو انتقص من شأن عدوي ولكن إذا مدح فده مدح لا يحتمل التهمة ومن حروف الجر أيضا مذ ومنذ وكلاهما بنفس المعنى مذ ومنذ استعملان في الشعر كثيرا وينجأ إلى مذ إذا كان وزن البيت لا يسمح بالنون <تصفيق> يعني وزن البيت لا يسمح بالنون فأم يحيد عنها إلى منذ والمعنى واحد ويجران الأزمان يعني يأتي بعدهما منذ كذا ومذ كذا ما كلمته منذ شهر ما رأيته مذ يوم الخميس يعني من يوم الخميس يدلاني على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا دي منذ منذ يدلاني على معنى من إذا كان ما بعدهما ما ماضيا ما رأيته منذ يوم الخميس وما كلمته منذ شهر الرؤية منفية في الماضي والكلام منفي في الماضي فتكون هنا بمعنى إيه من يعني ما رأيته من يوم الخميس وما كلمته من يوم من شهر ويكونان بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا دلوقتي وإحنا بنتكلم لا أكلمه مذ يومنا يعني مش أكلمه في يومنا هذا ولا القاه منذ يومنا يعني لا القاه في هذا اليوم فان وقع بعد مذ او منذ فعل او كان الاسم الذي بعده مرفوعا وهذا مذكور منذ لقيتك يعني ما رايتك منذ قابلتك اخر مره هل ينفع تكون هنا مذ منذ ومنذ حرف جر ميفعش. ولكن ما زال التركيب صحيح هو في أي حاجة مستهجنة لما قلت لك أنا ما شفتك من, من آخر مرة قبلتك فيها تركيب سليم ما, ما رأيتك منذ التقينا آخر مرة التقى هذا فعل ماضي والحروف الجر من علامات الأسماء لا تدخل على الافعال فإذا ما وقع في الكلام بعدها اسم مرفوع أو فعل يبقى نعرف أنها هنا بقت اسم وليس حرف جر أما الخفض بالاضافة وهو آخر هذا الباب فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين الشيخ في المقدمة ذكر قسمين والشاعر أضاف ثالثا إما أن تكون الاضافة بمعنى اللام أو تكون بمعنى من يعني ينفع نقدر مكانها حرف لام غلام زيد غلام لزيد يعني يملكه زيد ثوب الرجل ثوب للرجل يملكه هذا الرجل ومنها ما يقدر يعني الإضافة ينفع تقدر ويغير تركيب الجملة بمن نحط مكانها من نحو ثوب خز يعني حرير ثوب حرير يعني ثوب من حرير أو باب ساج ساج اللي هو الصاب اللي إحنا نسميه الصاب ده هو بالسين باب ساج يعني باب من ساج أو باب خشب باب من خشب وخاتم حديد خاتم من حديد قال القسم الثاني من المغفضات وهو على ثلاثه انواع ذكر المؤلف منها نوعين ما تكون اضافه فيها على معنى من والثالث ما تكون على معنى اللام الثاني معذره ما تكون على معنى اللام وزاد الشارح ما تكون اضافه فيها على معنى في فما كان على معنى من ضابطه أن يكون المضاف جزءا أو بعضا من المضاف اليه باب خشب باب من خشب الباب ده بعض الخشب جبة صوف يعني جبة من صوف تكون إضافة بمعنى فيه إذا كان المضاف اليه ظرف يحتوي المضاف تقول كما في قولي عز وجل قال بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار وأنه يعني مكر في الليل وفي النهار لأن المضاف إليه ظرف للمضاف تبقى تقدر بمعنى في أو أن تقدر بمعنى اللام فكل ما لا يصلح أن يقدر بمن ولا يصلح أن يقدر بفي فيكون تقديرهم بمعنى اللام نحو غلام زيد أي غلام لزيد وحصير المسجد أي حصير للمسجد هذا وترك المؤلف الكلام عن القسم الثالث من المخفوضات وهو المخفوض بالتبعية وعذره في ذلك أنه قد سبق القول عليه في آخر أجواب المرفعات مفصلا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعزل وأكرم من هذا الكتاب بركة شريحه يقول لقد كان الفراغ من كتابة هذا الشرح في ليلة القدر الخميس السابع والعشرين من شهر رمضان يعني الشيخ كان يعتقد أنها ثابته في سنة السبعة والعشرين لا بأس أعاد الله تعالى علينا من بركاته آمين والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على صفوه الصفوه من خلقه أجمعين وعلى سادتنا آله وصحبه والتابعين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين